يا لالي يا لله نمشي في مناقبها والله قدرنا الزاج وعجالي حث المطايا وفخدها وغربها وقطع بها كل فج الدارس الخالي ليس المخاطر ولا تخشى عواقبها الموت واحد ولا عند الحدر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السماء العالي ما فقط البست في عالي بس على الارض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا ارزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فجن دارس خالي أهد لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا زاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها بتجد خالي بس المخاطر لا تخشى عواقبها الموت واحد ولا عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السما العالي ألاحظ لله نمشي في مناكبها والله, والله طعبها كل فتجد دارس خالي ما فرت الاسد في علي مراقبها تسعى للارزاق ما حنت للأشبالي والشمس في برجها والغيم يحجبها تجفي وتجبل لها في الفلك مجدالي الله نمشي في مناكبها والله قدر لنا زاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها الله كواكبها يا مجري السفن في لجات لهالي ضاقت بن الارض واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا معبودي يا والي نمشي في مناكبها والله قدر لنا أزاق وجالس حتى المطايا وشرقها وغربها واكطع بها كل فجد دارس خالي يا الله من مزنة هبت هبايبها رعدها دهابات له في البحر زلزالي ريح العوالي من المنشات جذبها جذب من جبا مطية الجالي Niemشي في مناكبها والله قدر لنا زق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها ديمو متن سلبت ورخت ذوايبها وانهل منها غزير الوبل همالي تسقي ديار يا ربي لا تحاربها ما عاد فيها لبعض الناس منزالي زالي العرض لله نمشي في مناكبها والله قدرنا زاق وجالي حف المطايا وشرقها وغيرها واكطعبها كلف جدارس خالي يا رب توب روحي لا تعذبها بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وازكى صلاتي على المختار نهبها شفيعنا يوم حشر فيه لهوالي يالالي يالالي يالالي يالالي يالالي يالالي يالالي